إِنَّ الله مَعَ الذين اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هم مُحْرِينَ الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله نشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات ربي وتسليماته عليه أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلاله في النار ثم أما بعد حديثنا إخوة الإسلام عن الإعراض عن دين الله عز وجل الله عز وجل كثيرا ما يتحدث لنا عن من أعرض عن هذا الدين سواء تحدث عن معاشه أو عن معاده أو عن ظلمه يقول الله تبارك وتعالى ومن أَظْلَمُ من من ذكر بآيات رَبِّهِ ربه عَنْهَا عنها ونسي ما قدمت يداه إِنَّا إن جعلنا على قلوبهم أكندا يَفْقَهُوهُ وَفِي وفي آذانهم وقرى تَدْعُهُمْ تدعهم إلى الهدى يَهْتَدُوا إِذًا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو أأقدهم بما كسب العجل لهم العذاب بل لهم موعد ليجدوا من دونه مويلا وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا هنا يقول الله تبارك وتعالى بأن المعرض عن آيات الله عز وجل بعد إذ جاءته هو أظلم الناس في هذه الحياة ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها الله عز وجل غني عنا ونحن الفقراء إليه ومع ذلك أرسل إلينا الرسل وأنزل إلينا الكتب وأيدهم بالبراهين وبالحجج وبالمعجزات وسخر الحق على ألسنة الدعات وجعل فطرة الدين في قلوب الناس كل هذا من رحمة الله عز وجل أن هيأ للإنسان سبل الهداية ثم وهبه الحواس التي تهديه إلى الله عز وجل من نظر يتفكر به في الكون ومن سمع يستمع به إلى آيات الله عز وجل وإلى ما ينفعه ومن عقل يميز له الحق من الباطل ومن قلب يهديه ويتحكم في تصرفاته ثم بعد ذلك يعطل الإنسان كل هذه الأدوات لي ليذهب في طريق الضلال بدلا عن طريق الهدى ولهذا جعل الله عز وجل من ترك سبيل هذا الدين وسارا في سبيل الهوى والغي والضلال أظلم الناس ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه هنا إشارة إلى أن الخلق مثقلون بالذنوب والمعاصي وأن الإنسان إذا أراد أن يشتغل بشيء فعليه أن يشتغل بعيوب نفسه وبذنوبه وبمعاصيه فإنها هي التي ترديه وهي التي توبقه وهي التي تثقل به ميزان السيئات وتطيش بالحسنات وتجعله ممن يؤتى كتبهم بأيمان بشمالهم فحينئذ يقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدري ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما اغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا يندم حيث لا ينفع الندم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون لا بد إخوة الإسلام أن ينتبه الإنسان إلى, هد... إلى هذا الهدي وإلى هذا الدين الله عز وجل ينادي في نداء من نداءات الرحمن لأهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم الله عز وجل يخاطبنا بأن لا نقدم أقوالنا ولا قول أحد من الناس كائنا ما كان على قول ربنا تبارك وتعالى وعلى قول رسولنا صلى الله عليه وسلم فقول الله عز وجل هو المعلى وهو المقدم وهو المتبع وهو المطاع لأن الله عز وجل علمنا عن قول المؤمنين بأنهم قالوا سمعنا وأطعنا أفرانك ربنا وإليك المصير فهذا هو لسان مقال المؤمن وهذا هو لسان حاله أواب رجاع إلى الله عز وجل منقاد إلى الحق لا يقدم على قول الله عز وجل أحدا وأما لسان حال المعرض فإنه تأتيه آيات الله عز وجل تتنزل عليه تطرق سمعه يغطي عنها سمعه يغطي بصره يريد أن يسير على هواه في هذه الحياة الدنيا ومن أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ انظر إلى هذه الكلمات نحن نعلم قوما عبدوا اللات والعزى وقوما عبدوا البقر مثل الهندوس وقوما عبدوا النار وقوما عبدوا بشرا أمثالهم وهنا يتحدث الله عز وجل عن نوع من أنواع العبادة أن يعبد الإنسان نفسه أفرأيت من اتخذ الهه هواه قائده ودليله ما تشتهيه نفسه فإن اشتهت الخير ذهب إلى الخير وإن اشتهت الشر وكثيرا ما تشتهيه إن قاد وراءها لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا هذا هو الذي يتبع هواه لا يتبع الشرع الله عز وجل علمنا الإنقياد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه أصحابه في كلمات مهذبات. عندما نزل قول الله تبارك وتعالى وإن تبدو ما في انفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، خاف الصحابة رضي الله عنهم على أنفسهم من مشقة هذه الآية. الإنسان ربما تحرك تحكم في جوارحه في سيره. في مدخله في مخرجه في كلامه في صمته ولكن ان يتحكم في قلبه فهذا من الصعب فلما نزلت هذه الايه وان تبدوا ما في انفسكم او تكفوه يحاسبكم به الله فهم الصحابه معناها وخافوا من مقتضاها فجاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم عن ابي هريره بركوا على الركب وقالوا اي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والصدقة والجهاد وقد نزلت هذه الآية وإنا لا نطيقها فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا ولكن قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير قال أبو هريرة فلما قالوها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 يتعبد بها أنها الليل وأطراف النهار يتعوذ بها لتحفظ الإنسان من شر شياطين الإنس والجن ومن قرأ بالآيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه سطر الله عز وجل لهم هذه الشهادة إنها شهادة الإيمان أرقى من كل الجامعات التي توجد على هذه الأرض وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير اليهود؟ لعنهم الله عز وجل بقولهم سمعنا وعصينا المسلمون مدحهم الله عز وجل وشهد لهم بالإيمان وذكر قولهم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير قال أبو هريرة فلما فعلوا ذلك نسخها الله عز وجل أي خفف الحكم فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عفى لأمتي ما حدثت به صدورها أو ما حدثت به صدورها ما لم تعمل به أو تكلم به إذا حدثت نفسك بأمر ولم تعمل بهذا الأمر ولم تتكلم به بل انصرفت عنه طاعة لله عز وجل كان لك حسنة كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة هذا إذا رجع عنها وهو قادر على فعلها ابتغاء وجه الله عز وجل أما إذا بادرته منية وهو يريد فعل المعصية فإنه يبعث على تلك النية السيئة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه من هنا إخوة الإسلام علينا أن نحسن النوايا وأن نحسن الأعمال وأن نتجه إلى الله عز وجل بانقياد كامل كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم زادهم الله عز وجل بعد أن خفف عنهم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت من الخيرات وعليها ما كسبت من السيئات ثم علمنا الله عز وجل دعاء ندعو به واستجابه الله عز وجل فقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا الصحابة سألوا عن أمر واحد وهو ما حدثت به النفوس زادهم الله عز وجل الخطأ والنسيان فإنهما من باب العفو ثم علمنا الله تبارك وتعالى بدعاء أن لا نكون مثل الأمم التي كانت من قبلنا من اليهود والنصارى الذين ظلموا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم عاقبهم الله عز وجل بتحريم الطيبات عليهم بسبب ظلمهم أما نحن فعلمنا الله عز وجل ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا أي لا تعذبنا بذنوبنا كما عذبت الأمم السابقة ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به من الأعباء ومن التكاليف ومن الأقدار واعف عنا واغفر لنا وارحمنا كل كلمة من هذه لها معنى مختلف واعفو عنا فيما بيننا وبينك واغفر لنا فيما بيننا وبين الناس وارحمنا أي وفقنا في مستقبل أيامنا أن لا نقع فيما وقعنا فيه من ذنوب ومعاصي أنت مولانا أنت الذي تتولى أمرنا فانصرنا على القوم الكافرين هذا حال المنقادين إلى الله عز وجل تتنزل عليهم المنن من الله عز وجل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 التاركين لنهيه المتبعين لهدي رسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولك الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل امتي يدخلون الجنه إلا من شرد من الله عز وجل شراد البعير من أهله وفي الحديث الآخر المشهور المعلوم كل أمة يدخلون الجنة قيل إلا من ابى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى الله عز وجل كثيرا ما يردد في كتابه الكريم أطيع الله وأطيع الرسول طاعه الله عز وجل بفعل المأمور وبترك المحظور وتزداد درجات هذه الطاعة بالسعي في كثير من المستحبات وفيما يرضي الله عز وجل وفي بذل النفس والمال من أجل رضوان الله عز وجل يحدوه في ذلك حادي قلبه قائلا وعجلت إليك ربي لترضى ثم أن يتنزه الإنسان عن الشبهات وعن المكروهات وعما لا يليق بالمسلم فهنا تسمو درجته عند الله عز وجل ويرتفع ذكره عند الناس هو يريد بذلك وجه الله ولكن من أراد وجه الله عز وجل جعل الله عز وجل له القبول في الأرض إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مدى أي محبة في قلوب الناس هذا لمن سار على درب الله عز وجل باحثا عن أوامره ليطبقها باحثا عن نواهيه ليجتنبها باحثا عن المستحبات ليكثر منها حتى يبيض هذه الصحائف يوم تسود صحائف العباد بالسيئات مبتعدا عن المكروهات، مبتعدا عن الشبهات ابتغاؤه وهدفه وغايته وجه الله عز وجل يريد بكل ما يفعله من طاعات أن ينال رضا الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا هناس آخرون أعرضوا عن دين الله عز وجل لم يعرفوا معروفا لم ينكروا منكرا قصروا في الواجبات وقعوا في المحرمات أكلوا المال الحرام تركوا طاعة الله عز وجل ابتعدوا عن الذكر ابتعدوا عن العلم فبدلا من أن يتجهوا إلى بيوت الله عز وجل مواطن الهدى اتجهوا إلى مواطن الضلال فاستمعوا إلى الأغاني واستمعوا إلى المسلسلات وشاهدوا العورات وشاهدوا النساء المتبرجات واستمعوا إلى الأغاني الفاضحة كأنهم لم يسمعوا قول الله تبارك وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا الإنسان مسؤول عن هذه الجوارح مسؤول عن هذا السمع فيما يسمع به مسؤول عن هذا البصر هل أطلقه في المحرمات أم أنه غضه عما لا يرضي الله عز وجل هذه هي الوسائل التي تغذي الفؤاد فإن أطلق سمعه فيما يرضي الله وكفه عما لا يرضي الله وأطلق بصره فيما يرضي الله وكفه عما لا يرضي الله فإن قلبه حينئذ يتغذى بالأغذية النافعة يصبح مستنيرا كما ضرب الله عز وجل له المثل مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقيه ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار هذا هو القلب الذي غذي بالاغذيه النافعة يقود صاحبه في ظلام الجهل وفي ظلام المعاصي والضلال وينير له الطريق حتى إذا كان يوم القيامة استحال هذا النور نورا حسيا يسعى بين يدي الإنسان وبيمينه يهديه في ظلمات يوم القيامة وأما الجانب الآخر أظلم قلبه اكتئبت نفسه ضاق صدره لأنه ابتعد عن ربه تبارك وتعالى إن الله عز وجل عندما خلقك وصف لك ما ينفعك وما يضرك علمك ما يصلحك وما يسوءك علمك الله تبارك وتعالى إذا أردت الحياة الطيبة أن تؤمن بالله عز وجل وأن تعمل بالصالحات وإذا خرجت إلى تيار المعاصي فإنها ظلمات لا منتهى لها تصيبك بضيق الصدر وبكآبة النفس وبنفرة الخلق وبضيق الرزق فإن الله تبارك وتعالى توعد العاصين ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ربما أصابهم الله عز وجل بالضنك الحسي وشدة المؤونة وجور السلطان وربما أعطاهم المال ولكنه حرمهم سعادة النفس فكان المال في يده وكان الجاه في يده ونفسه ضائقة كمدا فنسيان ذكر الله موت قلوبهم وأجسامهم قبل القبور قبور وأرواحهم في وحشة من جسومهم فليس لهم حتى النشور نشور هؤلاء الناس نسوا ذكر الله عز وجل ماتت قلوبهم هذه القلوب تمرض وتصدع وتموت وجلاؤها وحياتها ذكر الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب عليك أخ الإسلام أن تقبل إلى الله عز وجل بالإقبال على كتابه بتعلم كتاب الله عز وجل يرغب النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه الكرام في معرفة معاني القرآن يقول لهم يحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو إلى وادي العقيق فيجد ناقتين كوماوتين العرب يحبون الإبل ويسمونها النعم لأنها من أكبر النعم عندهم أغراهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثال الرائع هل يتمنى أحد منكم أن يغدو في الصباح إلى الوديان المحيطة بالمدينة النبوية فيتناول ناقتين كوماوتين أي ضخمتي السنام قالوا كلنا نبغيه يا رسول الله كلهم يحبون الإبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن تغدوا إلى المسجد فتتعلم آية خير لك من ناقة وآيتين خير لك من ناقتين ومن أعدادهن من الإبل هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا الفانية والمقاييس التي تؤول إلى الصفر ان جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا وانا لجاجلون ما عليها صعيدا جرزا كل ما يقتنيه الناس في هذه الحياه من مال وبناء وثروه وملبس وماكل وزينه وزرع ودرع فانه يؤول الى تراب وانا لجاجلون ما عليها صعيدا جرزا إذا لماذا خلق الله عز وجل هذه المباهج التي تشتاقها النفوس قال الله عز وجل لنبلوهم أيهم أحسن عملا فمن أحسن وأخذ ما يحل له وترك ما لا يحل له وعبد الله عز وجل علم الغاية من وجوده في هذه الحياة الدنيا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله عز وجل لا يريد منك المال لا يريد منك الرزق هو الذي يرزقك الرزق يأتيك من فوق وفي السماء رزقكم وما توعدون وطلب الله عز وجل منك العبادة أن تعبد الله عز وجل بالإحسان كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إخوة الإسلام هكذا يرغبنا الله تبارك وتعالى ويحذرنا في ذات الوقت ومن أظلم من ذكر بايات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه من الذنوب والمعاصي عندما يكثر الإنسان من هذه الذنوب فإنها تغطي على قلبه وتمنع الهداية كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون حجبوا أنفسهم عن الهدى في هذه الحياة الدنيا فحجبهم الله عز وجل عن رؤيته يوم القيامة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه حرمهم الله عز وجل فهم كتابه وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون أما في الجانب الآخر ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا أي نورا في قلوبكم تفرقون به بين الحق والباطل أما المعرضون انا جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا إذا لماذا يبقى وجودهم في هذه الحياة الدنيا لماذا لم ينسفهم الله عز وجل من الوجود وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا لن يجدوا من دونه مهربا ولا منصرفا إذا أهلك الله عز وجل بعض الأمم المكذبة في هذه الحياة الدنيا وأمهل آخرين إلى يوم القيامة فإن عذابه لات على الجميع وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا ما تسبق من أمة أجلها ولا يستأخرون هذا وعيد وتهديد وذاك تنبيه وترغيب فالسير السير الى الله عز وجل وما خاب من تعامل مع الله عز وجل الله عز وجل هو المشتري ونحن البائعون فاذا بعنا انفسنا لله عز وجل فقد ربح البيع واذا بعناها للنفس وللهوى وللدنيا ولشيطان فقد خسرنا خسرانا مبينا نسال الله عز وجل ان يثقل موازيننا بالحسنات وان يكف عنا السيئات اللهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم يا ذا الجلال والاكرام صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا نشكو اليك انفسنا ونسالك اللهم ان تعيننا على طاعتك يا رب العالمين اللهم يا ذا الجلال والاكرام اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا اللهم واصرف عنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت تبارك ربنا وتعالى اللهم اجل نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عنا سيئ الاخلاق لا يصرف عنا سيئها الا انت اللهم اجعلنا هداه مهتدين يا رب العالمين اللهم انا نسألك أن تفرج عن كل مؤمن مكروب يا ذا الجلال والاكرام اللهم فرج كرب وقت الديون وانشر الرخاء يا رب العالمين وأزل عنا الغلاء والبلاء يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا وسلمنا في ديارنا وفي سائر ديار المسلمين اللهم ارحم عبادك المجاهدين ورحم عبادك المستضعفين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تغفر لنا ولأبائنا ولأمهاتنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله